لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءه رسول بما لا تهوى أنفس فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون